114. لا أكثر الناس إلا كفورا 115. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا 116. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا